ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبغاءه من الشرك واهله الاسلام العظيم بني على قواعد عظيمه اذا ما نظر الانسان نظره متامل فيها علم حقيقه الاسلام فمن هذه القواعد العوده والاوبه عند التنازع الى الكتاب والسنه قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فغضوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي وأحسن مآلا ذلك خير لكم في دنياكم وأحسن مآلا لكم في أخغاكم وقال جل من قال اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول وايت المنافقين يصدون عنك صدودا فبين الله جل وعلا ان الواجب على المسلم عند التنازع ان يعود الى الكتاب والسنه وبين ان من اذا ما عرض عليه العوده والاوبه إلى الكتاب والسنة لحل التنازع ورفع الاشكال صد صدودا فإنه من المنافقين قال جل من قال وما, أغسلناك وما أغسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فبين أن غاية إرسال الرسل أن يطاعوا فلا يعصوا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 وانه من شاق الله ورسوله أي, اي جعل نفسه في شق وجعل الرسول في شق ومن حاد الله ورسوله اي جعل نفسه في حد والرسول في حد فهذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين فبين جل وعلا انه قد توعده بقوله نوله ما تولى لانه حق وضلال ولانه سنه وبدعه ولانه سبيل وتنبؤ له فاما ان يكون مع المؤمنين خلف النبي الامين واما ان يكون متنكبا لهدي سيد المرسلين فان كان مع المؤمنين خلف النبي الامين فهو مع الجماعه على السنه فلذلك هو من اهل السنه والجماعه واما ان تولى غير ذلك فتنكب هدي المؤمنين واتبع غير سيد المرسلين نوليه ما تولى ولو كان هواه ولو كان شيخه ولو كانت طريقته ولو كانت عصابته وجماعته ولو كانت قوميته نوله ما تولى ونصله جهنم على التحقيق وساءت مصيرا وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم بغهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما قد جاءنا من الله جل وعلا برهان وقد جاءنا من الله نور ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال نبينا المختار أرسل إلينا رسولا يبين لنا وما تركنا حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهالها قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهالها لا يزيغ عنها إلا هالك فبين لنا ووضح لنا السبيل واخبره جل وعلا عنه وعن من تبعه واتبعوه لعلكم تهتدون وان تطيعوه تهتدوا فبين ان الاهتداء في اتباعه وان الفلاح في السير على اثاره صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الى صراط ربهم والله جل وعلا قد بين انه لا يكون مؤمن لا وهو يتحاكم للرسول ولا يكون مؤمن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 كان للنبي متابعا وأما إن كان عاصيا فقد ذهب ذهابا بعيدا في ضلال سحيق وقال جل وعلا يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبينه جل وعلا ان الذي لا يتبع النبي لا يكون في النور وانما يكون في الظلمه لان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مما اتاه الله اياه سراجا منيرا يضيء لنا السبيل ويبين لنا الطريق ويوضح لنا ما نزل بنا مما الم بالمسلمين وما يقع في كل وقت وحين وقال جل وعلا وصفا ما يهدي إليه الرسول قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور تصير الأمور إلى الله فيكشف لنا مما أوحاه لنبينا ما ينبغي علينا من العودة إلى الكتاب والسنة في كل كبير وصغير ومن عدم التمحور حول الأشخاص والدوات وترك ذلك كله والعودة بالأوبة إلى الله جل وعلا ولا يتسمى أحد منا باسم يؤدي إلى عصبية فلا يتسمى احد منا باسم يؤدي الى عصبيه قد ذم نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا قد كيل له لا والذي شرف موسى على العالمين فلطمه هذا الصحابي قائلا له لا والذي شرف محمدا على العالمين فذمه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا ومعظما على العالمين ولكن قال ذلك على وجه من العصبية فرد عليه انتبهوا عباد الله واعلموا أن الأمر جلل واعلموا أن الأمر جلل وأن أكثر المنتسبين إلى السنة وإلى السلفية يدافعون عن ذواتهم وأشخاصهم ويدافعون عن وعن وعما قد استكن في نفوسهم واعلموا أن الإقلاص عزيز واعلموا أن الإنصاف عزيز وعلموا أن أصلاً من أصول الدين كهذا إن هدم فماذا يبقى للاخذ بالإسلام أخذ الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم من روايه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن السلمي عن, عن العرباض بن ساليه قال وعظنا رسول الله موعظه بليغه ضغفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله علها موعظه مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها فبين الحال أولا لا يزيغ عنها إلا هالك فبين الحكم للذي يزيغ عما وصفه حالاً تانياً ثم نصح ثالثا ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا اختلافاً كثيرة فعليكم بسنتي فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجدي وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا فان المؤمن فانما المؤمن كالجمل اذا قيدا قاد كما قال رسول الله كالجمل الأنف الذي قد وضع في انفه ما يقاد به الى بغيه قائده فاذا ما قيد بعد ذلك انقاد هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ونصيحه بليغه وصف الحال وبيان الحكم ثم نصح المسلمين فاللهم اعطه وجز له من العطاء ما تعب. نحن في زمان عجيب. وبما قال قائل وجال في ذهن جالس هذا أصل معروف. لماذا لا نبغح هذا الأصل؟ لأننا لا لم نعمل به بعد. فللهذا لا نبغحه. لا نبغح هذا الأصل حتى نعمل به. حتى نكون من العاملين به لا من القائلين إياه والمتشدقين به فحسب هذا أصل كبير وقل لي بربك على المستوى العام بل على المستوى الخاص أتعمل بهذا الأصل في كل كبير وصغير جرى بينك وبين أهلك نزاع أتعود إلى حكمه في الكتاب والسنة أم أنك بدءا أن تأخذ القضاء؟ ثم تمضيه فإذا ما رجعت إلى الكتاب والسنة صدقت صدودا هذا وصف من جغا بينك وبين خصمك خصمك نزاعا فكان منك ما كان وكان منه ما كان فأنضيت ما كان في ذهنك وضميرك فإذا ما عوترت صددت عن العتاب صدودا هذا فعل من؟ أصل كبير أوصى به البشير النذير الأصحاب الميامين وكانت موعظته موعظه مودع يعني في آخر الرساله ما زال على هذا الأصل يعلمه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كونوا عليها بارك الله فيكم وانه من يعيش منكم بعدي فعاد إلى نفس الوصية وصية مركبة تركتكم على البيضاء دينكم واضح خذوه وإياكم أن تضلوا السبيل فحذر من تنكبه ثم اوصى بذلك ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عرضوا عليها بالنواجذ ثم اتى بالضد ليكمل ضدها وياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشية لأن بذلك صلاح في المعاش وفي المعاد كما قال شيخ الإسلام في ذلك صلاح في المعاش وفي المعاد قل لي بربك هل تعلم في زماننا كارجياً قد خرج على ذي سلطان إلا من أجل ما في يديه ولهذا لله؟ أم هذا لحطام الدنيا الزائل؟ نحن في زمان عصيب قد صدق فينا ما جرى للشاطبي الإمام أسمع كلامه محبب، انظر إلى بيانه فإذا به يثلج صدرك واذا به يذهب مظنة الاسى من قلبك قال الشاطبي روى عن ابي الدرداء أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ابو الدرداء يتكلم بعد موت نبينا تعلموا حاجة المسلمين لهذا الأصل منذ عهد بعيد وزمن مديد لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة لو خرج عليهم وهم التابعون لما عرف من دينه شيء إلا الصلاة قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم الأوزاعي قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي زماننا وعن أم قلت فكيف لو أدرك رسول الله وقد نحينا كل من تسمى باسم بدعي وانطوى تحت غايه غدية نحيناهم جانبا واتينا بالمنتسبين إلى السلفيه نعرضهم على رسول الله كيف لو رآهم وعن أم الضغداء قالت دخل أبو الضغداء وهو غضبان وغضبان على وزن فعلان اذا امتلئ الانسان غضبا قيل غضبان فقلت ما اغضبك فقال والله ما اعرف فيهم شيئا من امر محمد الا انهم يصلون جميعا احرص على نفسك ليس هذا للتنظير الباهت ولا للتقعيد البارد وإنما لنأسى على حالنا وعن أنس بن مالك قال ما اعرف منكم ما كنت أعهده على رسول الله ما يعرفه غير قولكم لا إله إلا الله قلنا بلى يا أبا حمزة قد صليتم حتى تغرب الشمس افكانت تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لو راى انس الذين يتركون الصلاه وعن انس قال لو ان رجلا ادرك السلف الاول انس يقول السلف الاول السلف الاول وعن انس قال لو ان رجلا ادرك السلف الاول ثم بعث اليهم ما عرف من الإسلام شيئا ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة وقد نقضها أهل زماننا نقضى ثم قال أما والله لمن عاش في النقو ولم يدرك ذلك السلف الصالح ذلك السلف الصالح فرأى مبددعا يدعو إلى بدعته والله صاحب دنيا يدعو الى دنيا فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن الى ذلك السلف الصالح يسال عن سبلهم ويقتص افارهم ويتبعوا سبيلهم ليعوضوا يعوض باجر عظيم وكذلك كونوا ان شاء الله انس يعظ وينصح الا من كان في زماننا فرى صاحب بدعه يدعو لبدعته ورى صاحب دنيا يدعو لدنيا فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن الله جعل قلبه يحن الى ذلك السلف من منا يحن قلبه الى السلف يسال عن سبلهم ويقتص آثارهم ويعلم سبيلهم ليعوضنه الله دلوا على ادغى عظيما يقول فكونوا ان شاء الله كذلك وعن ميمون بن مهران قال لو ان رجلا انشغ فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبله لو ان رجلا جاء من السلف ما عرف الا القبله وانا اعيد فاقول لو ان جاء من السلف فنحي له اهل البدع الذين ينتسبون اليها باسماءها بغمه ولم يبق الا من ينتسب ينتسب الى السنه والسلفيه لما علم من حالهم الا القبله كيف وقد صاغوا ثله من الجهله والاغمار يطعنون في كل شرف وكل من قد تسنى للمسلمين سبيل النجاه كيف وقد صارت سلفيه اكثرهم هي انا اطعن واجرح اذن انا حي في قلب نابض وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء الأذان الامر يتقفض إلا الأذان إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات بل أحيانا في الواجبات وأن ذلك قد كان قبل زماننا يقول الشاطبي وهو قطعا قبل قبل زماننا وإنما تتكاثر على توالي الظهور إلى الآن فتغدد النظر بين أن بين أن التبع السنة على شغط مخالفة معتاد الناس يقول الشاطبي وهو ربما لو كنت تنظر وتسمع بحس يحتاج الى عمل وتطبيق ان كنت قد جلست بارك الله فيك لتسمع وتعمل فيتردد في ذهنك الان ما قاله الشاطبي فتردد النظر بين ان اتبع السنه على شرط مخالفه معتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد ولا سيما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 وأعد من المؤالفين للمخالفين اختر اختر لنفسك قد تبين مما مضى إما أن تكون مع الناس على ما اعتادوه مما يخالفون به سنة سيد الناس وإما أن تكون مع السنة فإن كنت مع الناس عودت من المألوفين غير المخالفين وإن كنت مع السنة نبذت وغميت عن قوس واحد فماذا أنت تختار انظر في حالك لتعلم ما الذي اختارته سالفا ولتنظر في حالك مجددا لتعلم ما الذي ستختاره مجددا فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة هذا كلام رايع سام رايق يقول فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا فأخذت في ذلك على حكم التدرج في بعض الامور فقامت علي القيامة يقول فقامت علي القيامة وتوافغت علي الملامة وفوق الي العتاب سهامه ونصبت إلى البدعة والضلالة ونسبت إلى البدعة والضلالة وانزلت منزلة أهل الغبارة والجهالة وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت يقول وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت لأنه عالم كبير ولكنه لا ياخذ العلم ليماغي به ولا ليحايل به الدين ولياخذ ما من الدين ما يشتهي ويترك بالعلم المزعوم ما يشتهي يقول ولو اني التمست لتلك المحدثات والبدع مخرجا لوجدت لو غير ان ضيق العطن والبعد عن اهل الفطن رخى به مغتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وَإِنْ خالفت, وإن خالفت, وإن خالفت السلف الصالح يقول وربما ألموا في تَقْبِيحِ ما وجهت اليه وجهي بما تشمئز منه القلوب عابوا عليه بامور تشمئز منها القلوب او خرجوا بالنسبه الى بعض الفرق الخارجه عن السنه شهاده ستكتب ويسالون عنها يوم القيامه فنسبوه الى البدعه يقول فطاره نسبت الى القول بان الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى كما يعزى الى بعض الناس بسبب اني لم التزم الدعاء بهيئتي لاجتماعي في ادباغ الصلاه حاله الامامه يعني طاق هذه البدعه ان ينتهي الامام من صلاته فيقبل على الناس فيذكرون الله ذكرا جماعيا فلما انتهى عن هذه البدعه نسبوه الى ماذا الى انه يقول ان الدعاء لا ينفع وتاره نسبت وتاره نسبت وتاره نسبت الى اخر ما صحح وصور مما ستراه بعد جلسه الاستراحه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل شيء الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد يقول فطاغه نسبت الى القول بان الدعاء لا ينفع ولا فائده فيه كما يعزى إلى بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدباغ الصلاة حالة الإمامة وطاغة نسبت إلى الرافض وبغض الصحابة بسبب, بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبه ولا ذكره احد من العلماء المعتبرين في اجزاء الخطب وكان قديما اذا ما صعد الامام الخطيب المنبر أثنى على الله وصلى على نبيه وتغضى على الخلفاء الأربعة يذكرهم واحدا واحدا وجعل ذلك من شعائر الخطبة وليس هو من سننها فتركه فقيل عنه أنه وافضي وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعا ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عاما قيل له فدعاؤه للغزاة والمغابطين قال ما أغى به باسا عند الحاجة إليه وأما أن يكون شيئا يصمض له في خطبته دائما فلا وطاره اضيف الي القول بجواز القيام على الائمه وما اضافوه الا من عدم ذكر لهم في الخطبه وذكرهم فيه محدث لم يكن عليه من تقدم نسبوه الى الخروج على الولاه لانه ما نبه يوما هذا التنبيه الذي صار نظاميا في خطبه النظاميين بالتحذير من الخروج على الولاه شعيره من شعائر الجمعه عندهم فتركه هو لانه لم يكن شعيره من شعائر الجمعه الا ان يكون لازم بيان فيكون فتركه فنسب الى الخروج وطاره حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين وانما حملهم على ذلك اني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا اتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وان كان شاذا في المذهب الملتزم او في غيره وائمه العلم على خلاف ذلك وللمساله بسط في كتاب اخر وطاغه نسب الى معاداه اولياء الله وسبب ذلك اني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنه المنتصبين بزعمهم لهدايه الخلق وتكلمت للجمهور على جملة من احوال هؤلاء صعد على المنبر فقال فلان كذا ولا يهدي سبيله وليس في كلامه خير ولا حق فنصح وحذر فنسب الى معادات الاولياء كحال زماننا وطالت نسبه الى مخالفه السنه والجماعه هكذا على اطلاق بناءا منهم على ان الجماعه التي امر المسلمون باتباعها هي العموم ولم يعلموا ان الجماعه هي ما كان عليه النبي واصحابه والتابعون لهم باحسان وكذبوا علي في جميع ذلك او والحمد لله على كل حال فكنت على حاله يقول تشبه حال الإمام الشهيد ابن بطه لما قال عجبت من حالي في سفري وحضر مع الأقربين والأبعدين والعارفين والمنكرين فاني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقت فيما صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل زماننا يقول سماني موافقه معنا وإن وقفت في حرف من قوله وقد وافقه في الكثير يقول وإن وقفت في حرف من قول أو في شيء من فعله سماني مخالفة وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك سماني خارجيه وإن كان في الأعمال أي هذه المسألة سماني قدرية وإن كان في المعرفة سماني كرامية وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية وإن كان في فضائل أهل البيت سماني غافضية وإن سكدت عن تفسير آية أو عن تفسير حديث وأجبت فيهما بهما سماني ظاهريه وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية وإن جحتتهما سماني معتزليه وإن كان في السنن مثل القراءه سماني شافعيه وان كان في القنوط سماني حنفيه وان كان في القراني سماني حنبليه وان كان وإن ذكرت غجحان ما ذهب كل واحد من الاخبار في الأخبار اذ ليس في الحكم والحديث محابا طعن في تزكيته ثم اعجب من ذلك انهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله ما يشتهونهم من الأسان ومهما رافقت بعضهم عاداني غيرهم وإن دهنت جماعتهم أسخط الله ولن يغنوا عني من الله شيئا هذا كلام محبب يقول وإن دهنتهم عاداني غيرهم ولن يغنوا عني من الله شيئا وإني متمسك بالكتاب والسنة وأسأف الله الذي لا إله إلا هو هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع فقلما ما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا قد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها لأن الهوى قد يداخل المخالف بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها وغجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب ثم حضغ من البدع ثم حضغ على كباء السنة في كلام طويل في أصل جليل ينبغي أن يكون على المسلمين عند المسلمين على ذكر أبدا وينبغي أن يكون واقعا حتى نتعدى لغيره شرحا وبيانا ودعوة وتبيانا أما أن يكون كلام محض كلام فلن نتعدى حتى يكون واقعا والآن أدعو دماغي المسلمين إلى العودة إلى هذا الاصل الذي ذكرت فيه غير ما وغير ما حديث وغير ما نقل عن أهل العلم الاثبات الثقات الذين عليهم التعويل وعليهم الإفتار وعندهم العلم الجزيل فعلينا أن نعود عودة حميدة ونترك الأهواء والآغاء وما نتشبع به مما لا نعطاه كثير من المتكلمين واجبهم الصمت وكثير من المحدثين من الائمه الباغزين الذين قد أسيغ لهم بالبنان ورفعوا على هامات المسلمين حقهم وواجبهم بين التعزير والصمت بين التعزيز والصمم وليس هذا طعنا فيما حصلوه او يدعوا انهم قد حصلوه لا وانما هذا طعن في بواعثهم ونياتهم لانه لو سلك لهم سبيل النجاة لو جاءوا بسبيل النجاة واخذوا بالسمت الظاهر لسلف ما قالوا ما قالوه وما صنعوا ما صنعوه وما أحدثوا ما احدثوه والله جل وعلا من وراء القصد وهو يهدي السبيل وصلي اللهم على نبينا وآله وأقمنا